Wahsabu kah? Ia adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hamzah, apabila dia berkata kepada Abdullah, "Ya Abah, apa yang dikatakan oleh Syafi'i? Apa yang dikatakan Syafi'i? "Maka saya mendengar anda lebih banyak daripada doa. "Jadi dia "Ya anakku, seorang Syafi'i seperti matahari di dunia dan keberkatan bagi manusia. Lihatlah." Hal ini hal hal ini dari Khalef atau di antara mereka yang berbuat salah. Saya telah berusaha dalam perjalanan yang beruntung ini untuk menyampaikan aqidah Imam Syafi'i, seperti yang mereka tulis dalam kitabnya atau dia menceritakan kepada saya tentang pengumpulan apa yang tertulis oleh Imam Syafi'i dalam bab-bab aqidah, di mana saya Waqad nusibat rasailu dan wasaya li Syafi'i رحمه الله, fi abuabil maqtad bi asani dawahiyah, wa fi al-sahihi thabti bunya walillahil hamd. WalImam Syafi'i رحمه الله, Imam huda, عرب عرف بتعظيم الكتاب والسنة, والتمسك بهما, والسير على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. Shânuh di dalam itu adalah shânu aîme Islam, Kamalik, wa Ahmad, wa ibn al-Mubarak, wa ibn Sirim, wa al-Hasan al-Basri, wa al-Thawri, wa ibn Uyinta, wa al-Auzayn, wa al-Fudail ibn Ghiab, waman jara majrahum dari agama Huda dan masabih Dujah. Walhamilli atas jami ini pesan ini: pertama, biarlah orang-orang tahu bahawa Muslimin umumnya ولئمة الأربعة خصوصا كانوا متفقين في أصول المعتقد على الرغم من اختلاف الأزمان والبلدان وذلك لأن المشرب واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ثانيا أن هناك من ينتسب للإمام الشافعي رحمه الله في الفقه ويخالفه في العقيدة Beliau berkata, "Saya seorang Syafi'i dalam huruf dan seorang ashari dalam asal. Dan Imam Syafi'i tidak pernah berada di luar cara sila sila, aqidah dan fikih. Jika seseorang berada di antara ahli kalam di pintu masuk agama, maka Imam Syafi'i tidak pernah berada di luar cara sila sila, aqidah dan fikih. حيث كان يذم الكلام وأهله أشد الذم كما ستراه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد قال الإمام السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث بعد أن ذكر جملة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في السنة وذم الكلام فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والخص على السنة. Wahyu Imam yang tidak dijarah, dan Fahl yang tidak dilawan. Jika ada orang yang berjalan kepadanya dan meminta kebenaran melalui dia, maka tidak ada yang lebih dari itu dalam menginginkan kebenaran daripadanya, dan tidak ada yang lebih dari itu dalam menghalang daripadanya. Tidak ada yang perlu bagi و قال الكرجي، الكرجي، الكرجي. وقال الإمام الكرجي رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فمن قال أنا شافعي أنا شافعي الشرعي أشاعري الاعتقاد كلنا لهم هذا من الأضداد لا بل من الارتاد إذ لم يكن الشافعي أشاعري الاعتقاد. وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله Wahai, ma'natruk Amirul Mu'minin Ali bin Ib Talib al Marafizhi, nafnu aqbu bhi minhum, lanahu minna, wa nafnu minhum, walla natruk Shafiiyyah ma'al Ashariyyah, fa inna aqbu bhi minhum. وَقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُنْتَظَمِ فِي خَوَادِرِ سَنَةٍ ثَمَانٍ وَتَلَاثِينَ وَخَمْسَ وَخَمْسِ Wahyehun Kebirul Qadri, Isemuh Al Qasim ibnu Abu Bakr Al Nisaburi, Wakan min Asyhab Abu Hanifah, Wakanat Lahu Ma'rifah Hasanah Balighah, Wafham Jidul fil Munawarah, Wajalastuh Muddah, Wasmigtu Majalastuh Kifira, Fajalas bijami al Qasir, Wajami al Mansur, Wazhar al Sunnah, Wakan Yaqool, Kun Shafiyah, Wala takun mu'taziliyan. Wakun hanbaliyyan. Wala takun mushabiha. Walakin maa rūaitu a'jabah min ashabi syafi'i. Yaterukuna al-asla wa yata'allakuna bil-par'ah. Waqala al-Khafiz ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Fi bayani fadli ilmi s-salafi ala ilmi al-khalaf. Wa fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immati s-salafi al-muqtada bihim ila zaman syafi'i wa ahmada wa واليكون الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والخديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها بشدوده عن الأئمة والفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله فأما الدفول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلسفتي فشر محض وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم كما قال أحمد لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وأن ذبو عن السنة ثالثا هناك من ينتسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله ويظنون أنهم يسلكون مسلكه فيقولون نحن شافعية أشعرية صوفية وآخرون يقولون نحن شافعية في الفروع أشعرية في الأصول صوفية في السلوك وقد كان الإمام الشافعي متبعا للكتاب والسنة وعلى طريقة السلف أقيلة وفقها وسلوكا rabi'an haristu ala jam'i ma sabata 'ala al-imam syafii rahimahullah bil-asanidi as-sahihah li'annana ummatu isnad wal-isnadu min dinina wa lawla al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a kama qarrara dhalika a'immatuna rahimahumullah wa 'ilm al-isnadi war-riwayati mimma khassallahu bihi ummat muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَاجْعَلَهُ سُلَّمًا إِلَى الدِّرَايَةِ فَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا إِسْنَادَ لَهُمْ يَأْثُرُونَ بِهِ الْمَنْقُولَاتُ وَهَكَذَا الْمُبْتَدِعُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَهْلُ الضَّلَالَاتِ وَإِنَّمَا الْإِسْنَادُ لِمَنْ أَعْظَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنَّةَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَالْمَوْجُودِ وَالْقَيِّمِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْكُفَّارِ إِنَّمَا عِنْدَهُمْ مَنْقُولَاتٌ Y'asurunah bihair isnad. Wa'alayha min dinihim al-i'atimad. Wa'alayha min dinihim al-i'atimad. Wa'um la'yarifuna fiha alhaqq minal batil. Walal khaliya minal atil. Khamisan, li'alama kullu ahadin. Anna l'imam al-shafi'ya rahimahullah. Yanbudu al-taqlid wa ta'asubu al-jumudu al-madhabi. Wa yad'um ila raddi kulli ma khalak al-kitab wa sunnah wa qala laha mudawwiyatan sarihah mudawwiyatan mudawwiyatan sarihah idha wajadtum fi kitabi ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultum qultum hafizakumullah amali fi hadzal kitab Awalnya, jamaatu ma wafatu alaihi min kalam Imam Syafii, rahimahulillah, fi abuabil muatkad wa غيره من كتبه. واتتابعت ما صحت نسبته إليه في الكتب المألوفة في مناقبه وعقيدته ومنهجه وكتب الترجم وكتب وكتب الترجم والطبقات والتاريخ وكتب الحديث والآثار وكتب العقائد وغيرها. Ketiga, hakam tu alatil kalasar bimatastahiku hasabakuaid al muhaditsi hasabakuaid al muhaditsina kadr al mustaqa'. Keempat, rotab tu al kalakualah fi abwa wara'aitul munasabah ta'biinha kadr al mustaqa' Kelima, aku tamat abwab al muatadz babbin yatallahu bimakarim al ahlak, fauratu fihi ahm ma wakfut alaihi. Dari kalam Imam Syafi'i, رحمه الله, di bab ini, 'Tasian' bai'at Islam yang telah fathu buku-buku aqidah yang disunnahkan dengan hati atas makarim akhlak, dan nahi an safsa fiha. Fman fasadat aqidatuhu, fasadat wasat akhlakuh. ولا أدل على ذلك من واقع أهل الأهواء الذين يكفرون المسلمين ويستحلون لما أههم وأعراضهم وأموالهم. ويفرقون جماعاتهم ويروعون لافكار اعداء الاسلام بينهم خامسا اقضت بابا اوردت فيه تراجم, مختصر, تراجم مختصره تراجما مختصرهن li'adadin li'adadin min talamiz al-Imam al-Shafi'i wa immati madhhabihi rahimahumullah alladhina kanu ala aqilatihi اقضت بابا ترجمت فيه لاشهر ائمه الشافعيه الذين زلت اقدامهم وحادوا عن طريق عن طريق السلف الصالح في باب المعتقد ثم نديم في اخر امرهم على ذلك وبين الغوايل التي هنالك واعترف بانه لا هدايه الا بالتمسك بالكتاب والسنه والسير على خطا سلف الامه ونبذ الاهواء لما فيها من فتنه والهلاك والبلاء وقد أفردت تلك التراجمة تلك التراجمة بكتاب مستقل ذكرت فيه من أخبارهم وأخوالهم ما هو أوسع مما في هذا الكتاب وزدت فيه مسائل مهمة وفوائد جمّة ونقلت فيه إنكار بعض أئمة الشافعية خاصة على من يقول إنه شافعي في الفقه أشعري في المعتقد وسميت ذلك الكتاب جهود الامام الشافعي وتلاميذه وامتي مذهبه في نصرة عقيله السلف الصالح اسال الله تعالى ان يجعل هذا العمل كله لوجه خالص و ل و لعباده نافع انه خير مسؤول واكرم واكرم مامول هو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعده فنبتجع من هذا الدرس بالتعليق على كتابه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله كما دونها في كتبه أو رواها عنه كلامه، وسيكون التعليل مختصرا لضيق وقت الدورة وطول الكتاب، فإنه يحتاج إلى وقت أوسع من هذا للوقوف على مسائله المهمة، لا سيما وقد طوف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أبواب مختلفة من أبواب الاعتقاد. وكان الحامل الأساس على تأليف هذا الكتاب والكتاب الآخر الذي تفرع منه هو الرحلة الأولى إلى بلاد أندونوسيا وماليزيا فإني رأيت في الرحلة الأولى أن هناسا كثر سواء على الجانب الرسمي أو الشعبي ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي وينسبون إليه ما ليس من عقيدته ولا طريقته ولا سلوكه فيقولون إن الإمام الشافعي شعري المعتقد بمعنى أنه لا يقول بأن الله في السماء ولا بأن الله مستوى على العرش وينكرون أكثر صفات الله عز وجل ويقولون في باب القدر بالجبر وهكذا أيضا ما يتعلق بأبواب أخرى من أبواب الاعتقاد وهكذا أيضا في باب السلوك والتعبد ينسبون التصوف بعجره وبجره إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيقولون إن الشافعي أو إن من كان شافعيا فليكن أشعريا في المعتقد وليكن شافعيا في الفروع وليكن صوفيا في باب الأداب والسلوك ولابد أن يعلم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلف عقيدة وفقها ومنهجا وسلوكا فأردت بهذا الكتاب سحب البصاق ممن يدعي هذه الدعوة ونبين لأناس ينتسبون إلى الإمام الشافعي أننا أحب الشافعي وأئمة المسلمين منهم فنحن على طريقته وطريقة أئمة الإسلام في اتباع الكتاب والسنة ومنهي السلف الصالح في العقيدة والفقه والأخلاق والسلوك وليس كذلك هم فأردت أن بالبراهين والأدلة هذا ولو أردت أن أجمع كل ما قيل عن الإمام الشافعي في هذا الباب لكان مجلدين أو ثلاثة لا سيما هناك رسائل منصوبة إلى الإمام الشافعي كعقيدة الشافعي والرسالة للشافعي والوصية للشافعي كلها لا تصح ساندها وسيأتي عندنا من يكون قد درس علم الحديث من الصوفية ومن جرام جراهم فيقول أنتم تقولون بالحديث وتقولون بقواعده ثم تنسبون إلى الشافعي ما لم يقل وقد حصل هذا جاؤوا إلى بعض الإخوة وقالوا لهم الرسالة والسنة والوصية هذه من طريق العشاري وهذه من طريق الهكاري وهذه من طريق فلان وفلان وأنتم بنيتم هذه العقائد على شفاء جرف نهار فطالب العلم حينئذ ماذا سيقول وهذا الكلام لم, لم يثبت إسناده إلى الإمام الشافعي فاردت أن نلقم هؤلاء حجرا وأن نقطع أمامهم طريق التشغيب ما صح فقط مما لا يقدرون على المنازعة فيه وفي دفعه فبعضه موجود في كتب الإمام الشافعي التي كتبها بيده وكما يقال ليس هناك من الأئمة من كتب فقهه وكتبه بيده إلا الإمام الشافعي رحمه الله وهما سائر الأئمة فأملوا واعتنى التلاميذهم إلى الشيء يسير. وكذلك أيضا ما صح عن تلاميذ هذا الإمام بالأسانيد مما نقلوه عن الإمام الشافعي في أبواب المعتقد ليعلم أن عقيدة الإمام الشافعي عقيدة سلفية صرفه وأن ما ينسب إليه من التمشعر شيء من العجب والخيال كم بين أبي الحسن الأشعري وبين الشافعي؟ مدة زمنية طويلة ثم نسب الشافعي إلى من جاء بعده كيف يستقيم هذا كيف أنت تنسب إلى ولدك أو إلى حفيدك ولدك وحفيدك والذي ينسب إليك لكن هؤلاء هكذا نسب الشافعي إلى أحفاده في العلم وجعلوا هذه عقيدة الإمام الشافعي على أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد رجع عن تلك العقيدة بقي أولاً على عقيلة المعتزلة أربعين سنة ثم لما بان له بطوانها كان قد تأثر بسبب زوج أمه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة في زمن أبو علي الجبائي كان زوج أم للحسن الأشعي والقرابة تؤثر والقرابة تؤثر كان ربيباً له فنشع عليه وتعلم مصطفاد حمل الاعتزال الفيروس الخطير ثم بقي على هذا وقتا إلى أن جاءت مسألة فعل الأصلح وهل يجب على الله فعل الأصلح أم لا وهي مسألة معروفة في كتب العقائد ولا أريد أن أطيل في الكلام عليها المهم أنه ترك الاعتزال وقام في المسجد بعد الجمعة أمام الناس وقال أيها الناس وضع عمامته وقال من لم يكن يعرفني فليعرفني أنا أبو الحسن الأشعري وهذه هي الشجاعة والدين إذا بان للإنسان المتدين الحق أنه يترك الباطل لا يبقى معه لكن قد يبقى أحياناً مع الباطل أو في صفه بشبهة أو عدم اتضاح الرؤية فأما إذا بان الأمر والتضح فلا يبقى الإنسان إلا على حساب دينه ولا يبقى الإنسان إلا ووراء لك ما وراءها فعلى كل حال قال الناس من لم يعرفني فليعرفني أنا أبو الحسن أشعب تركت مذهب المعتزلة وجاء بالكتب ورماها وقالوا أحرقها وأنا راجع عن هذا المذهب إلا أنه انتقل إلى طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي هو التمشعور الآن الوسط ثم بقي نحو سنتين على ذلك ثم بان له الحق والصواب فيما عليه الإمام أحمد بن حنبل وإمة السلف وإنما اختار الإمام أحمد دون الشافعي لماذا؟ يعني كان حبه به شافع لأنه على طريقته على الأقل في الفروع فلماذا اختار الإمام أحمد؟ لأن الإمام الشافعي مات قبل المحنة العظيمة الإمام أحمد لم يسجن ولم يضرب ولم يقتل علماء وتلاميذ الشافعين تحنوا إلا بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد عمر وطال عمره خلاف الشافعي مات وهو من 54 سنة والإمام أحمد فوق السبعين فالمهم لما ثبت الإمام أحمد وابتليا وانتشرت مواقفه كان الناس ينتسبون إليه لأنه صار علماً على اتباع منهج السلف في ذلك العصر فلم يرضى الأشاعر والذين حملوا هذا هذا المعتقد أن يرجعوا إلى ما كان عليه الإمام أحمد كما رجع من ينتسبون إليه وهو أبو الحسن الأشعاري وقد بينت هذه المراحل وما جاء فيها في الكتاب الآخر الذي هو جهود الإمام الشافعي وأئمة نذهبه وردت على من يقول الأشاعر أكثر أهل الأرض وإنهم أكثر العلماء وإن منازع في الرجوع بالحسن الأشعري كما فعل السبكي المتعصب الجلب صاحب العبارات الشديدة يقول مثلا قال هؤلاء الحديث الحشوية المجسمة عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى أعوذ بالله كلام شديد يتكلم على شيخ الحافظ ذهبي كلام سيء وعلى شيخ الإسلام وغيره على كل حال أنا أجبته في ذلك الكتاب على شبك وعلى غيره بحول هذا الباب وهذه المسألة فمن العجب كما صدر أن ينسب الشافعي إلى أحفاده في العلم والشافعي إمام هدى في هذا فلما رأيت هذا موجوداً لسيما في هذين البلدين أليزيا وأندنوسيا وهو موجود أيضاً في بعض البلاد لكن هنا أكثر كتبت هذا الكتاب وأظن أني ذكرت في أفنائه أو في الشرح المسجل أني أدعو كل أهل بلد ينتشر في بلدهم مذهب معين كمذهب أحمد أو مالك أو أبي حنيفة لأن هناك عقائد تنسب إلى هؤلاء الأئمة أن يجمعوا كلام هذا الإمام الصحيح الثابت ليبين أن الأئمة الأربعة على خط السلف وعلى طريق السلف وليس معنا هذا أنهم معصومون قد حصل بعض الأشياء لا سيما من إمام أبي حنيفة لكنه بالجملة على طريق السلف بالجملة على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين و هذا كان أهم المقاصد أن نبين من نحق بالإمام الشافعي وأنه إمام من أئمة السلف عقيدة وفقها وسلوكا وليس كما يدعيه هؤلاء وإعانة للناس لأن البعض كذليل تقول من؟ قينت أن هذا الطريق ليس فقط الإمام الشافعي بل من علماء الشافعي لأن البعض يقول الشافعية في كل زمان ومكان أشعرية صوفية هذا غير صحيح. علم الشافعية الكبار علم السنة. ابن خزيمة، تلميذ المزلي الذي هو تلميذ الشافعي. إمام من علم السلف كتاب التوحيد الذي يقول عنه الرازي الأشعري إنه ينبغي أن يسمى كتاب الشرك. كما في مفاتيح الغيب في تفسيره بالكلام على صورة هود قال ينبغي أن يقال بدل كتاب التوحيد أن يسمى كتاب الشرك. عوقب بالله وهكذا أيضاً المزني هو رسالة في السنة وهكذا الحميدي من تلاميب الإمام الشافعي له كتاب أصول السنة وهكذا عدد كبير من الأئمة كالصابوني والبيهقي والخطيب البردادي والحافظ بالكثير وهكذا أيضاً الحافظ الذهبي والمقريزي وبنائل الخير العمراني اليمني صاحب كتاب البيان في شرح المهذب الذي لما وصل هذا الكتاب إلى بغداد حملوه على أطباط من ذهب حملوه على أطباط من ذهب وأيما كثر ذكرت عددا منهم وما بقي أكثر في آخر هذا الكتاب وفي الكتاب الآخر من أجل أن يعلم الإنسان أن هذه جادة مسلوكة والحمد لله وأهل السنة ليسوا غرباء وإن أراد المجتمع أن يكون كذلك لكن حتى لو كان غرباء في غربة محمودة بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. والعرب بالحق لا الكثرة والجمهور. الله تعالى يقول وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك عن سبيل الله. فالأمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس المطلبي عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بن المطلب أبو شيء سواء الجاهلية والإسلام، وقد نشأ يتيما وكفلته أمه العاقلة أخذته إلى مكة بيت المقدس ومن غزة إلى مكة حفظا لنسبه وليتعلم العلم، فاجتهد في العلم ورحل إلى قبيلة هذيل ليتعلم منهم العربية. يتقنها واخذ العلوم على علماء مكة ومنهم أبي مسلم الزينجي وغيره من كبار علماء مكة وحفظ الموطأ موطأ الإمام مالك وهو شاب السادسة عشرة والرابع عشرة من عمره ثم ارتح لأي المدينة وقد حفظ الموطأ ووصل إلى الإمام مالك وراد أن يقرأ عليه فالإمام مالك استصاره رأى شابا صغيرا يريد أن يقرأ عليها فلما قرأ أعجبته قراءته صاحة وعربية وعقل وذكاء فقال له إني أرى عليك نورا فلا تبسئه بالمعصية وأوصىه بوصايا بعد ذلك من ضمنها أنه قال له لا تسكن البادية فيضيع علمه لذب البوادي والقرى البنائية البعيدة فيضيع العلم كل إنسان فيه الأماكن التي فيها مجتمع للناس يأتي هذا ويستفيد وهذا يستفيد, وهذا يستفيد وهذا يستفيد فينتشر الخير وينتشر العلم ومع ذلك إذا أراد الله شيئا كان شيخ رون كان في آخر البلاد في أقصى شمال اليمن والرحلة إليه في غاية التعب والذهب في قلب الشيعة ونشر الله عز وجل به الخير في أنحاء المعمور لكن في الغالب هذا أن الإمسان إذا كان بعيدا قد يقل من ينتفع بعلمه ثم رحل إلى اليمن بقي عند الإمام مالك حتى أخذ علما كثيرا وانتفع انتفاعا عظيما بالإمام مالك وكان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم إذا ذكر العلماء فمالك النجم رحل بعد ذلك إلى اليمن لطلب العلم رحلتين وانتفع واستفاد ثم ولي بعض الأعمال الحكومية فاتهم في أيام هارون الرشيد بأنه يريد أن ينقلب على السلطة مع بعض العلويين وأن هؤلاء قد تآمروا على هارون الرشيد فألقي القبض عليهم وقيدوا بالحديد ونقلوا إلى بغداد والإمام الشافعي معهم وكانوا سبعة أو تسعة فضربت أعناقهم أمام الإمام الشافعي. وبقي الدور عليه فشفع له محمد بن حسن الشيباني شفع له عند الرشيد وقد كان يقول ما رأيت سمينا أفلحت إلا محمد بن الحسن فالمهم قال له هذا عالم وهذا عنده وعنده ليس على هذا الذي يقولونه فالمهم حتى سكن من روعه فقال له خذه وانظر ما عنده فأخذه إلى بيته وأخبره ثم رجع إلى هارون رشيد وأخبره أنه بريء من هذه التهمة التي ألصقت به فتركه واستفاد من محمد بن حسن فائدة عظيمة ولازمه وناظره الإمام الشاغل فجمع بين علم أهل مكة وحديث مالك ورأي أهل الرأي في الكوفة وعلم أصحاب أبي حنيفة فجمع علما عظيما ورجع بعد ذلك إلى مكة ثم رجع مرة ولقى أحمد بن حنبل أولا في مكة وتعلم عليه واستفاد منه ثم لقيه بعد ذلك لما رجع إلى بغداد وبقي في بغداد نحو سنتين فقط وألف الكتب المعروفة بالمذهب القديم للإمام الشافعي مذهبه القديم إنما ألفه في بغداد وحمله عنه تلاميذه في بغداد ثم بدأت بوادر فتنة خلق القرآن ودعا عامل مصر الإمام الشافعي ليذهب إلى مصر فانتقل وارتحل إلى مصر سنة خمسين ومائتين وبقي أربع سنين ثم مات وهناك دون مذهبه الجديد وهناك ظهر أمره وشاع صيته وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنده علم بالحبيث والفقه والتفسير واللغة وحتى الطب حتى الطب وكان يتندم ويقول وأسفاه على علم الطب أضاعه المسلمون وتركوا اليهود والنصارى علم الطب ثلث العلم علم الطب ثلث العلم وكان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما ذكر عنه قال ثلاثة فواكه هي داء لمن لم يجد لدائه دواء ثلاثة فواكه هي دواء لمن لم يجد لدائه دواء ثلاثة أطعمة آكهتان وشراب قال لبن اللقاح لبن الإبل وقصب السكر والعنب قال هذه فيها فوائد من كان فيه داء إليه في هذه الثلاثة إليه في هذه الثلاثة وكان يقول عجبت لمن أكل البيض ثم, ثم نام كيف لا يموت طبعا الذي يأكل بيض صافي فقط يعني يأخذ له أربع خمس ست سبع بيضات ونام لكن من أكلها على خبز على إدام شيء آخر مخلوطة بأشياء أخرى لا لكن كلام على يعني ذلك وكان يقول عجبت لمن احتاج ماء ثم أكل أو ثم دخل الحمام كيف لا يموت حيث لا يسلح بعدها تدخل الحمام ولا يصلح بعد الحجامة أن تأكل مباشرة اللي بعض الناس يحتجم ثم يقول الآن ضعه في الدم هات ويأكل لا انتظر بس ساعة أقل أكثر على كل حال ليس هذا هو يعني بابنا الآن ولا الكلام عليه لكن من باب الاستطراد في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد نظر عددا من رؤوس أهل البدع وانتشرت كتبه في الآفاق وحفظت عنه كلمات عظيمة في أبواب العقيدة وبقيت وبقي ذكرها وخيرها فلذلك الإنسان يحرص على مثل هذا وكما سبق لو جمع كل ما جاء عن إمام الشافعي لا كان جثيرا لكن أنا إنما جمعت ما صح فقط وأثناء البحث يعني الكتاب قد يرى الإنسان صغيرا الذي هو عقيدة الإمام الشافعي لكن هذا ما جاء إلا بعد استقراء لكتب كثيرة جدا ما صح وما لم يصح ولكتب تاريخ حديث فقه، عقيدة تراجم مناقب وغيرها ولو أخرجت ما عندما لم يصح لكان مجلدا وهو موجود فالمهم أن هذا هو قاصف ما صح عن إمام شافعي ولا أدعي أن كل ما صح في هذا الكتاب وما بقي شيء صحيح لا قد يأتي طالب علم ويبحث قد يجد ويضيف أشياء فاتتني لم أقف عليها لكن حسبي حسبي أني بذلت جهدي واستفرغت وسعي في أن أجمع ما أمكن جمعه وما استطعت أن أجمعه ونعتني به الصحيح دون الضعيف ووقفت على أقوال مشهورة عن إمام الشافعي لكن لم أقف لها على أسانيد وبعضها لا أسانيد لكن لا تصح على الرغم من شهرتها في الكتب وعند العلماء لكن سبحان الله يعني ما وقفت على شيء مع شدة الحرص عليها وكانت أول ما كنت أبحث عنه عندما أقرأ وأجرد وأطالع، لكن لما أفعل شيء من هذا، فالذي يطالع مثل هذه الكتب ويرى مثل هذا المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجد شيء عظيم. نحن لا نقرأ في عقيدة الطحوية، نقرأ في كتب لمن هم دون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فكيف بهذه؟ العقيدة عن هذا الإمام المتقدم رتبتاً وزمنا، فإن العلماء قالوا لم يتفق الناس على اثنين على على مجدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس منها السلامة يمجدد له دينها ما حصل اتفاق إلا على اثنين والبقية من المجددين محل خلاف ونزاع هل هو هذا أو هذا الأول إمام التابعين عمر بن عبد العزيز والثاني الإمام تبع التابعين الإمام الشافعي اتفقوا على أن هذا مجدد وهذا مجدد والبقية في خلاف والبقية في خلاف فحصل بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى من التجديد ما حصل حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال المسألة التي لا أجد فيها نصا أفت فيه الشافعي المسألة التي لا أجد فيها نصا أو دليلا أفت فيها الشافعي إقرارا منه بعظيم مكانته وعلو كعبه في العلم وعلو منزلته ولا يعرف الفضل الفضل إلا إلا ذوه لا يعرف الفضل الفضل إلا إلا ذوه ومن الطرائف مثل هذا أن بعض الناس كانوا يدرس في الزمن الأول في الأزهر في أوائل الأزهر وكتب على جدار جدران الأزهر من أراد الفقه النفيس فعليه بمذهب محمد بن إدريس. يعني يريد أن يحث الناس على مذهب الإمام شافع. لكن كان أحياناً خلاف طلبة العلم ودعاء مع أدب. اليوم خلاف مع عقلة أدب. مع الأسف يختلف دعاء يختلف طلاب علم ما تجد الكلام السيء الكلام البذيء الكلام القبيح الكلام النادي كلام البعيد عن مكارم الأخلاق كلام البعيد عن آداب الإسلام وحتى عن مروءة الجاهلية. وآدابها مع الأسف لأن الكثير منا طلب العلم قبل أن يطلب الأدب بدأ بالعلم قبل الأدب والسلف كان يبدون بماذا؟ بالأدب قبل العلم وحتى الآن عند أهل الأرض مسلمهم وكافرهم يقول لك التربية والتعليم يعطف التعليم على ماذا؟ على التربية ما يقول وزارة التعليم والتربيه التربية والتعليم التربية أولاً عبد الله بن مبارك قال طلبت الأدب ثلاثين سنة والعلم عشرين سنة تعلم الأدب ثلاثين والعلم عشرين فلكن لما بدأنا بالعلم قبل الأدب صار الحال كما لا يخفى وإذا شئت أن تظهر خذ لك رسالتين واحد يرد على الآخر وقراء ستجد من الفضول والكلمات ما يقسى قلبه وما هو بعيد عن مكارم الأخلاق فعلى كل حال هذا كتب على الجدار إذا أردت الفقه النفيس فعليك المذهب محمد بن إدريس جاء طالب ممن يدرس مذهب الإمام مالك كتب تحته كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك يعني الإمام مالك أولى مثل هذا على كل حال شيء بأدب وشيء من التنافس مع شيء من الأدب يحصل به يعني خير فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان كما قال الإمام أحمد كالشمس للدنيا والعافية للأبدان فالإيماء أو عنهم عوض وقال إنه بقي نحو أربعين سنة ويدعو في صلاته الإمام الشافعي لأن الإمام أحمد انتفع به انتفاعا عظيما انتفع به انتفاعا عظيما والأئمة الأربعة الإمام مالك شيخ الشافعي الشافعي شيخ أحمد وهم الثلاثة مرتبطون لكن أبو حنيف ليس شيخاً للإمام الإمام مالك وإن كان يعني العصر متقارب بينهم وهلا فالأول من حيث تاريخ الزمن أبو حنيف ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد وإن كان أحمد تأخرت وفاته عن إمام, عن إمام الشافعي بخلاف مالك مالك قبله الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع ما أدري كم بقى النوم في درس ما في خمس دقائق خمس دقائق طيب فهذه هي الأسباب الحاملة على كتابة هذا الكتاب الذي أرى أنه من الأهمية المكان لأنه طلبة العلم على وجه الأرض يأخذون عقائد من كتب العقائد المبنية على الآية والحديث والمبنية على كلام العلماء ومن هؤلاء الذين يعتنون إنها فائقة بالآثار ودافعوا عن دين الله الإمام شافعي حتى أن حديث الآحاد والقول بأن حديث الآحاد حجة وليس بحجة أو وهو أصل من أصول معتزلة وأهل الباطن الذين يردون أكثر نصوص الصفات يقولون لأن حدثاهش أحد ليست متواتر. قالوا ما نقبل في العقيدة إلا القطعي الآية أو الحديث المتواتر. طيب لماذا ما قبلتم قول الله عز وجل بل يداهم بصوتان؟ هذا قرآن قطعي. القطعي يؤولونه والضني يقولون هذا ليس بقطعي طيب عندنا حديث متواتر من حديث النزول. حديث متواتر. الرؤيا حديث متواتر. عذاب القبر أحارده متوترة لماذا ما يقبلونه؟ الهواء المسألة مسألة الهواء لكن يأتون شغيبون قضية خبر لأحد من القضايا الكبرى في باب الاعتقاد تصدى لها الإمام الشافعي بقوة عظيمة في كتابه الرسالة لأن الرسالة الذي هو من أعظم كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان الطالب له الإمام عبد الرحمن بن مهدي طلب من الشافعي أن يكتب له أربعة محاور النصف والنسوخ المجمل وبين خبر الأحد والإجماع هذه أهم المحاور التي يدور عليها كتاب رسالة الإمام الشافعي حتى قال إن أول من استدل بقول الله عز وجل فلا لا وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا قالوا أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع والإمام الشافعي وتكلم بكلام عظيم على المجمل المبين وعلى خبر الأحاد بكلام عظيم متين العلماء يسيرون على منواله وتكلم على مسألة الإجماع وعلى الناسخ والمنسوخ على كل حال كان الإمام الشافعي قد عنية إناية عظيمة بهذا الباب فيما يتعلق بخبر الأحاد في الرب على أهل الكلام ومن يتعلم الكلام ويزعم أن هذا من الدين وأنه علم الكلام أفسد الكتب والعقائد والأخلاق شوش على الناس فعلم منزوع البركة كما يقال حليب منزوع الدسم هذا علم لا بركة فيه. وانجهلوا فيه خبر من العلم به علم الكلام والمنطق أخوه من الرضاع المشؤوم يقول شيخ الإسلام المتيمي علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد الذكي عنده من المتكام لا يحتاج إلى علم المنطق والبليد لو بقي ما بقي ما يستفيد ولا يصل إلى قواعده وأصوله فهذه العلوم حذر منها علماء الإسلام المنطق وعلم الكلام والفلسفة فأفسدت على الناس وعلى المسلمين عقائدهم وشوشت عليهم وشوشت عليهم كذلك أيضا الإمام الشافعي كنت أنا قديما أتعجب لماذا الرافضة يكرهون الشافعي ويقولون إنه ابن زنا سياغن بالله الرافض يقولون الشافعي ولد زنا نعوذ بالله معنى من قلبي، مفروض مفروضا من يحبونه ويبلونه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما رأيت ذم الإمام الشافعي للرافضة وقد نقلت كلامه في الكتاب علمت ما هو السبب في ذمهم له ومن العجب أيضا أن هناك من يقول الإمام الشافعي رافضي الرافضة ما قبله وقالوا ولد زنان وهناك من يقول لا هو رافضي لماذا؟ قالوا لأن له أبيئة وكلمات يمدح فيها البيت طيب البيت حب البيت الحب الشرعي دين ندين به الله وطاعة نتقرب بها إلى الله ما المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة في ذلك؟ وسيأتي معنا هذا كله إن شاء الله في ثنايا الكتاب على كل حال نحن سنحاول أن ننشي يعني ما أدري كم عدد الحصص نقسم عليها الكتاب سنراجع لجدول من أجل أن نحاول أن ننتهي والحمد لله في جميع الدورات السابقة في هذه الرحلة حاولت أن أذهب من مكان حتى أنتهي أن من المقررات فانتهينا الحمد لله من جميع المقررات في جميع الأماكن مع ضيق الوقت قدر المسططى ونرجو الله عز وجل يعيننا على الانتهاء من الكتاب لأن قراءة التراجم الذي في آخره ليست على شرطه هي فقط باب مبزيادة كلام على عقيدة الشافعي ما في صلب الكتاب الزيادة التي في الأخير هي للمطالعة ليست هي مطلوبة في الدراسة لا هنا ولا غير هنا لكن يطلع عليها وإن وجدنا وقتا قرأنا فيها. لكن يهمنا أن ننتهي من الكتاب إلى آخره وبعد ذلك الملحق من التراجم هذه ليست من المقرر إن وجدنا وقتا فنافلة وإن لم نجد فنحرص على نمر على الكتاب وأهم ما فيه من المسائل بتعليق يعني يصير قدر المصطفى وما كان من إشكالات يمكن أن تكتب وما كان يحتاج إلى إضاحة بيانة إلى هنا ينتهي الوقت بزيادة الحمد لله رب العالمين ويجزاكم الله خير